إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أن به جنة بل الذين لا منون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَكُسْف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 يا جبال أوي بمعه والطير وألمن له الحديد أن يعمل سب غاتي وقدر في السرد وعمل صالح إني بما تعملون بصير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 وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُذُورِ الرَّاسِيَاتِ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 نتين ذواتي أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل ذلك جزئناهم بما كفوا وهل نجازي إلا الكفور؟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 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة منهم من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم ما يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 ولو ترائد الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنزادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب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 فيه كافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثرن ناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِي كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ فَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي وإذا كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبا وقالوا ما هذا إلا أفكم وَقَالَ وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما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 إنما أعظكم بواحدة أَن تقولوا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 وَإِنِّهَا تَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِمَّا كَانَ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَنَ نَابِهِ وَأَنَ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 من قبل إنهم كانوا في شك مريب